ص ا ح ب ع ل ى صوته بين الناس ومصيبتاه من, من يوحي لي بعد اليوم مات الوحي تاعه فلما صاح هذه ا ل ص ي ح ة تمكن وحشي من هز حربته وكان رجل من الانصار قريبا من م س ي ل م ة يقول وحشي فرضيت عن حربتي فدفعتها إ ل ي حيث دفعتها إ ل ى ح م ز ة أ ي في سنته من أ س ف ل البطن وهو مقتل لا نقاش فيه فوقعت ا ل ح ر ب ة في م س ي ل م ة مع إ ه و ا ء سيف ا ل أ ن ص ا ر ي فيقول الناس لا ندري أ ي ه م ا قاتله فقد اجتمعت ا ل ح ر ب ة والسيف على م س ي ل م ة في س ا ع ة و ا ح د ة فلما قتل مسيلمة شرع القتل في اصحابه وقتلوا منهم م ق ت ل ة ع ظ ي م ة اخشى ان اذكر لكم الرقم فتستكثروه وتقول من مبالغات السير قتل منهم م ق ت ل ة ع ظ ي م ة فاقت الارقام وظفر المسلمون ثم قال زيد يا رب ع ه د ت ك فصدقتك فصدقتني ولقد طلبت ا ل ش ه ا د ة من يوم احد فحال عمر بيني وبينها كيف يحول عمر يوم احد أ ر ا د زيد أ ن يقاتل دون درع ف أ م س ك به عمر وقال لا أ د ع ك تنزل ا ل م ع ر ك ة إ ل ا بدرع و أ ع ط ا ه الدرع أ ل ا ترى رسول الله قد خالف بين درعين ف أ ع ط ا ه الدرع فلما كان من أ م ر المسلمين ما كان ثبت زيد فيمن ثبت وسلطت إ ل ي ه الرماح والنبال ولكن الدرع الذي أ ع ط ا ه عمر كان واقيا وساترا ولم تكن قد كتبت له ا ل ش ه ا د ة يومها قال يا رب طبتك اردت ا ل ش ه ا د ة فحال بيني وبينها عمر أ ت ذ ك ر ما قلت لك يومها يا رب لقد قلت إ ن ي أ س أ ل ك يوما لا يحضره عمر أ ي رجال هؤلاء إ ن ي أ س أ ل ك يوما لا يحضره عمر وهذا اليوم لا يحضره عمر وقد قرت عيني من عدوك م س ي ل م ة اللهم ارزقني ا ل ش ه ا د ة وخذني اليك فما زالت فلول تطارد من هاهنا وهاهنا فجاء سهم غلب فنزل في صدر زيد بن الخطاب فلقي وجه ر ب ي فلما نعي الى ا ل خ ل ي ف ة وقف عمر فبكاه وقال اي والله لقد كان أ ص د ق مني مع الله لقد سبقني إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولقد طلب ا ل ش ه ا د ة يوم احد ف أ ع ط ي ت ه درعا حماه الله بها لم يقل حميته كلام مؤمن حماه الله بها وقد سمعته يقول لله اللهم إ ن ي أ س أ ل ك يوما لا يحضره عمر وها هو قد حضر يوما لم أ ح ض ر ه فسبقني ب ا ل ش ه ا د ة اللهم إ ن ي أ ق ل د زيدا في صدقه اتعلمون من المتكلم عمر عمر بن الخطاب يقلد أ خ ا ه في صدقه ناسبا لنفسه ق ل ة الصدق المطلوب إ ن ي أ ق ل د زيدا في صدقه ولكني أ س أ ل ك غير ما س أ ل أ س أ ل ك ش ه ا د ة في سبيلك وموتا في مسجد نبيك فقال له ا ل ص ح ا ب ة اي طلب هذا يا عمر كيف ستقتل شهيدا وتموت في مسجد النبي قال الله اعلم هكذا اريد وصدق عمر فرسق و ا ل ش ه ا د ة في محراب النبي يوم ضربه ابو لؤلؤه المجوسي ش ه ا د ة في سبيل الله وموت في محراب النبي لان ا ل ض ر ب ة كانت هي ا ل ق ا ض ي ة اجل لقد امتدت ساعات من نهار ولكنه مات بها ف ش ه ا د ة في سبيلك وموت في مسجد نبيك لا يريد ان يموت خارج المسجد فرزقها وهو خ ل ي ف ة ان تصدقوا الله يصدقكم اصدقوه بان تطلبوا الله لوجهه لا لغيره اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله وان حروب الرد لم تنته ي بيوم ويومين فلقد طالت مدتها وقبل ان نواكبها حتى النهايه نكون قد تجاوزنا عن حدث هام كان في صدر خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فاطمة الزهراء ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسله الطاهر المبارك وقد حصر الله فيها نسله الى يوم ا ل ق ي ا م ة المعروفين ب آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباء الذين انزل الله في حقهم انما يريد الله عنكم الرس اهل حقهم ليلهب ويطهركم تطهيرا البيت علمنا عنكم هذه في يريد الاية ان تخص ا ل خ م س ة المعروفين ب أ ه ل العباء في صحاح الحديث رسول الله وبضعته الزهراء وزوجها علي وما تناسل منهما من ذريه الحسنين لم تكن زينب بنت ف ا ط م ة قد ولدت بعد ولم تكن أ م كلثوم بعد ف إ ن ذ ر ي ة علي من ف ا ط م ة خ م س ة الحسن أ و ل ا ثم الحسين ثم محسن ومحسن هذا مات صغيرا في سن الرضاع فلم تحتفل به كتب السير ثم زينب ثم أ م كلثوم مات محسن فبقي الحسنين الحسن والحسين ثم زينب و أ م كلثوم إ اذا رجلان و ا م ر أ ت ا ن ذ ر ي ة علي من ف ا ط م ة هم أ ه ل بيت النبي هم أ ه ل ا ل ع ب ا ء والرجل ينسب ل أ ب ي ه ف ذ ر ي ة الحسنين هما لعلي بن أ ب ي طالب ا بن عم النبي الملتقي معه بجده عبد المطلب ونسبهم إ ل ى رسول الله من ج ه ة ا ل أ م أ م ا ذ ر ي ة زينب وام كلثوم بنتا ف ا ط م ة فلا تعتبر آ ل بيت ل أ ن أ ز و ا ج ه م ا ليس من بني هاشم اما ما تناسل من بنات النبي غير ف ا ط م ة ايضا لا يعد من ال بيت وكلهم ماتوا صغارا اما ذ ر ي ة علي من غير ف ا ط م ة وقد نكح سبعا بعد فاطمه ة ا ل ز ر الزهراء ء نساء اي فاطمة تزوج بسبع نساء بعد وبلغت ذريته ا ر ب ع ة عشر رجلا من غير ف ا ط م ة يقال لهم اشراف ح ل و ي ي ن لا ع ل وين ي ن س ب ة إ ل ى علويين ا ل ش ي ع ة أ ش ر ا ف ع ل و ي ي ن ن س ب ة إ ل ى أ ب ي ه م يعني شريف من آ ل علي و ل ك ن ليس من آ ل بيت النبي ل أ ن ه لا يرتبط بالنبي من ج ه ة أ م ه وعلى ر أ س أ و ل ئ ك محمد بن الحنفي ة أ خ ا ل ح س ن والحسين ل أ ب ي ه م ا وصاحب المواقف ا ل ك ث ي ر ة و أ س ت ا ذ أ ب ي حنيف ة الذي روى عنه إ ذ ن ف ف ا ط م ة من أ ج ل ه ا وبها وباسمها حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحضرني ا ل آ ن هذا المقطع من قول حسان في ق ص ي د ة له ط و ي ل ة أ ن ع م ب ف ا ط م ة أ ك ر م ب ف ا ط م ة من أ ج ل ف ا ط م ة قد شرف النسب إ ذ ن ف آ ل بيت النبي ذ ر ي ة ف ا ط م ة ولا داعي أ ن نقول من علي فهي لم تتزوج غير علي إ ذ ن نسل ف ا ط م ة و أ ب و ه م علي هم آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل أ ش ر ا ف غيرهم فكثير والذين حرموا ا ل ص د ق ة و ا ل ز ك ا ة و أ ع ط و ا خمس المغنم من آ بيت خ س ا ل م ي حق آ ل البيت في بيت مال المسلمين هم خ م س ة بطون ب ن علي و ب ن عقيل و ب ن جعفر و ب ن ح م ز ة و ب ن المطلب المطلب هو, شقيق هو عم عبد المطلب شقيق هاشم ولما قال ب ن عبد الدار و ب ن عبد شمس للنبي صلى الله عليه وسلم أ ل س ن ا ب ن عمومتك ك ب ن المطلب ف أ ي ن حقنا في الخمس شبك يديه هكذا وقال كما اخرج البخاري هذا الحديث فقال هكذا بنو هاشم و بنو مطلب شيء واحد في ا ل ج ا ه ل ي ة والاسلام اذا فالذين حرموا ا ل ص د ق ة و اعطوا حق الخمس ليس كلهم ال بيت والاشراف ش ر ليس كلهم ال بيت اللهم الا ان يكون حسنيا أو ح س ي نرجع ي يعني ينتهي نسبه إلى الحسن أو ينتهي نسبه إلى الحسين يؤتيه يشاء الذي ا الحسن الله والحمد خصنا ا نسبه نسبه من لله هذين بأحد إلى إلى وذلك فضل ل أو ف ع ي ن ف د ن ا ا ل أ ل ى هو الى ح س ي علي أبي رضي ن بن بن عنه نرجع طالب الله ل وأرضاه إ ف ا ط م ة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا و أ ش ر ن ا إ ل ى هذا في خطب الوفاء وكانت أ ش ب ه خلق الله برسول الله سمتا وهديا و م ش ي ة و إ ذ ا تكلمت ك أ ن م ا الذي يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلامه يعده العاد عدا لا ه ذ ر ا ولا نزرا ك أ ن م ا هو حبات لؤلؤ م ن ت ظ م ة فكانت تتكلم ك أ ب ي ه ا تقول ع ا ئ ش ة كنا نشتهي ولكن يجب ان يكون ه ل ا ك اشخاص ل ج ب ان يكون هناك ا و خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ح و ن ه ن ا م ا ش ا ص يجب ان ي ك ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ة ان يكون هناك ل ف فنقول ب ح ق ر س و ل هناك اشخاص ل ج ب ان يكون هناك ي ش خ ا ف ا ط م ة إ ل ا م ا قمت ف أ ق ب ل ت وأدبرت أ م ا م ن ا حتى ن ت ذ ك ر رسول ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ف إ ذ ا م ش ت فاضت أ ع ي ن ن ا بالدمع لا يملك أ ح د ن ا نفسه إ ل ا أ ن يبكي ف ا ط م ة هذه التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما أ ل ا ترضين أ ن ت ك و ن س ي د ة نساء العالمين فرضيت كيف لا ترضى أ ن تكون س ي د ة نساء العالمين وفي ا ل ج ن ة جاء بعض الروايات إ ل ا أ م ك خ د ي ج ة فاذا ت ف ض ل أ م ك فليس من العدل أ ن تفضل البنت أ م ه ا ما دامت م ؤ م ن ة وهي أ و ل من آ م ن من النساء أ ي خ د ي ج ة بن خويلد ف ا ط م ة هذه التي لقبها النبي بالزهراء ل أ ن ه ا لم تحض ولم تلد ولدا من أ و ل ا د ه ا بما يعرف مما يتبع المولود من آ ث ا ر النفاس لم على وكانت إ ذ ا ولدها ولدته نظيفا جافا فقامت ف ا خ ت س ن ت فورا لان أ ن ل ف ا س ا ل و ل ا د ة يوجب ا ل غ ص ل و إ ن لم تكن به دماء ثم قامت فصلت فما فاتها ف ر ي ض ة ص ل ا ة ا م ق ا ت لذلك لقبت بالزهراء ف ا ط م ة هذه إ ذ ا كنا نحن ا ل آ ن وبعد هذه القرون نقلنا نقلا صوتيا لعلوم م و ث و ق ة عن مكانتها عند النبي أ م ث ل أ ب ي بكر يجهل من هي ف ا ط م ة وما مكانتها أ ب و بكر خ ل ي ف ة رسول الله لا بد أ ن يكون إ ذ ن ه في كل ا ل أ م و ر قامت ف ا ط م ة وهي تعلم هذا ا ل أ د ب الرفيع الذي علمها إ ي ا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت بعد أ ي ا م تحمل نفسها على المشي والخطى الثقيله بعد دفن النبي وقد اتوجه الناس الى الحروب فسعت الى بيت ا ل خ ل ي ف ة الى ابي بكر تطلبه الاذن في م ي ر ا س ه ا من فدك ق ر ي ة في ح ي ب ر اصطفاها النبي لنفسه فجعل منها قوته وقوت اهل بيته الا وقد مات النبي وهي في سهمه ولا وريث شرعي للنبي الا ابنته وازواجه والازواج و ا ح د ة فما فوق ك ل ه ن شركاء في الربع إ ن كان للمتوفى ولد و أ ع ن ي الولد أ ي الوريث ذكرا او أ ن ث ى وان لم يكن هنالك فكل فكلهن شركاء شركاء في ا ل ث م ن إ ن كان له ولد وان لم يكن فكلهن شركاء في الربع ف م ش ت ف ا ط م ة للصديق تطلب حقها بميراثها مع أ ز و ا ج النبي فلما أ ق ب ل ت على الصديق في بيته وكان عنده عدد من الرجال منهم عمر يقول راوى الحديث وهو البخاري بسنده عن رجاله عن أ ح د أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أ ق ب ل ت ف ا ط م ة ونظر إ ل ي ه ا ا ل خ ل ي ف ة ومن حضر ما ملك واحد منهم دمعه وكان أ ك ث ر ه م بكاء أ ب و بكر حتى نشج وحشرج وتذكروا ط ل ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يطل عليهم فسلمت و أ خ ذ ت جانبا من المجلس ثم قالت يا خ ل ي ف ة رسول الله جئتك في حقي من ميراث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ودينارا يا حبيبة رسول الله رسول قالت أ ع ن ي ق ر ي ة فدك من خيبر قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ك ث ر من م ر ة نحن معشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نورث ما تركناه فهو ص د ق قالت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيناها ثم يتصدق بما فضل عن حاجتنا و أ ن ا س أ ع م ل بها كما كان يعمل ي ع ن ي ن أ خ ذ حاجتنا ثم نتصدق بما بقي قال و أ ن ا أ ع د ك أ ن أ ص ن ع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط ي ك م ما يكفيكم و أ ت ص د ق بالباقي فلا أ غ ي ر من سنته شيء وكان أ ب و بكر كما أ ش ر ن ا الواقف في وجه عمر وجل ا ل ص ح ا ب ة يقول اينتقص ا الدين وانا حي فهو لا يريد ان يبدل ولا قيد شعره فان اعطاها فينبغي ان يعطي ازواج النبي وكنا الذين بقينا بعد النبي ت س ع ة ارتحل عن ت س ع ة فقامت ف ا ط م ة غير ر ا ض ي ة و ر أ ت ان ميراثها حق نص عليه ا ل ق ر آ ن الكريم فكيف يتمسك أ ب و بكر بذلك الحديث ويمنعها حقها ولكنها ي م ن ع ه حقها ا و لا تريد أ ن تجادل فخرجت غير ر ا ض ي ة فلم تطرح السلام حين قامت ما زالت م ت ا ث ر ة بوفاه ا ب ه ا وما كانت تتوقع أ ن أ ب و بكر يرد لها طلبا أ ب د ا فقامت غير ر ا ض ي ة ولا يخفى الرضا من غيره ا م ر أ ة م س ل م ة م ؤ د ب ة ب ا ل أ د ب النبوي حين قامت ينبغي أ ن تطرح السلام و ت س ت أ ذ ن قامت بلا استئذان من ا ل خ ل ي ف ة ولم تطرح سلاما لوت س ي ا ب ه ا و أ د ا ر ت ر أ س ه ا ومضت فعلم أ ب و بكر أ ن ه ا غ ا ض ب ة فقال لعمر قم معي حتى نسترضيها قالت ر د لها إ ر ث ه ا قال لا والله لا اغير عن منهج رسول الله شيء ولكن لا ازال ببضعته حتى ترضى فانطلقا بعد وقت وقد علم انها في بيتها وقد ه د أ ت ان كانت قد انفعلت في ذلك المجلس فات يا ب ا ب علي وتصوروا معي اين بيت علي واين بيتك كلها خطوات اذا ما زرت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قبل أ ن يفتحوا ل ب ا ب الذي فتحوه ا ل آ ن تسلم فتخرج إ ل ى ا ل س ا ح ة ا ل خ ا ر ج ي ة قبل هذا كان ا ل إ ن س ا ن يلتف على يده الشمال هكذا لياتي باب جبريل تجد هناك بابا وفيه مقام صغير مجلل ب ا ل أ خ ض ر هذا هو بيت علي وفيه قبر ف ا ط م ة ا ل آ ن لا يمكنك أ ن ت أ ت ي من هذا الوصف إ ذ ا كنت في ا ل ر و ض ة فعلى يدك اليسرى إ ذ ا رجعت إ ل ى الوراء موقع اهل ا ل ص ف ة اتركه على يمينك ت ا ر ك ا المنبر و ا ل ر و ض ة خلف ظهرك ويمم وجهك شطرى باب جبريل لتخرج الى ا ل س ا ح ة ا ل خ ا ر ج ي ة التفت الى يمينك هكذا تجد بابا وعنده رجال الحرس او مشايخ السعوديه قف عند الباب تماما وامعن النظر تجد قبرا مجللا ب ا ل أ خ ض ر هذا هو بيت علي وقبر ف ا ط م ة بعدما نزلت الايه آ ي ة إ ن م ر ي د ا ل ل التي عنكم الرز ا ل أ ش ر ن ا يقول علي مضى صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن فجرا بعدها ي أ ت ي إ ل ى المسجد من باب حجرتنا فيقف عند الباب ويقول ا ل ص ل ا ة أ ه ل البيت أ ذ ه ب الله عنكم الرس وطهركم تطهيرا أ ر ب ع ي ن يوما إ ذ ا فبيتها م ن ا س ق لبيت النبي و ا ل آ ن لو س أ ل ت هناك حتى تستوثق من كلامي سينفوه لك ج م ل ة وتفصيلا لا سيما إ ذ ا س أ ل ت شيخا سعوديا فهم أ ح ر ص الناس على الا يدلوك على قبر فلو س أ ل ت ه من هنا يقول لك لا شيء هذا بيت عارف في حياته انت قبر ف ا ط م ة لا لا لا في ا ل ب ق ي ة أنا فتح لي ودخلته بفضل الله. فتحت لي ل و د خ ه ب ف ض لي الله ل فتحت ا ل ح ج ر ة ودخلت فسلمت على جدي دون حاجب أ و باب مغلق وفتحت لي حجره أ م ي ف ا ط ن ة فدخلته وهنالك مازالت ق ط ع ة أ ر ض غير م ب ل ط ة فيها محراب التهجد الذي كان يقيم به الليل صلى الله عليه وسلم لا سيما في الاعتكاف مازال على ترابه فصليت فيه ركعتين ومازال في هذه ا ل ح ج ر ة إ ل ى جوار قبر أ م ن ا ف ا ط م ة السرير الخشبي الذي كانت تهز عليه الحسن والحسين ومازال بعض متاعي علي كما هو و أ و ص و ن ي الخدم الذين فتحوا الباب هلا امس شيئا بيدي ل أ ن ه قديم جدا إ ذ ا أ م س ك ت ه اين للسقوط و أ ن يكنت بين يديك هذا البيت قام أ ب و بكر من بيته عند خوخه الصديق أ م ت ا ر نمشاه وعمر ف ا س ت أ ذ ن ا على ف ا ط م ة ف أ ب ت أ ن ت أ ذ ن لهما فانتظرا طويلا حتى حضر علي مرحبا ب خ ل ي ف ة رسول الله مرحبا بابن الخطاب ما الخبر قالوا لعل ف ا ط م ة غ ا ض ب ة علينا جئنا نسترضيها ف ا س ت أ ذ ن ن ا فما أ ذ ن ت فدخل علي وكلمها فأذنت ففتح أ ذ ن ت ف الباب علي ودخل ا ل خ ل ي ف ة ومعه عمر بن الخطاب فلما جلسا سلما على ف ا ط م ة فلم ترد عليهما ل س ل ا م أ ي ردت في قلبها ل أ ن الرد على السلام واجب لا نقول أ ن ه ا لم تتكلم ولكن لم تجاملهما بالسلام فجلسا فاستدارت عنهما و أ ع ط ت وجهها إ ل ى الجدار فعلم ابو بكر أ ن ه ا مازالت غ ا ض ب ة وغضب كل أ ه ل ا ل أ ر ض أ ه و ن على أ ب ي بكر من غضب ف ا ط م ة فقال أ ب و بكر بعد أ ن أ م س ك أ ن ف ا س ه وابتلع ريقه أ ك ث ر من م ر ة يال ص ع و ب ة الموقف لا يحسد عليه الصديق سترون ا ل آ ن ماذا أ ص ا ب الصديق قال أبو بكر يا حبيبه رسول الله والله إ ن قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب إ ل ي من قرابتي و إ ن ك لاحب لا أ إ ل ي من ع ا ئ ش ة ابنتي مع أ ن ه ا زوج النبي ولوددت والله يوم مات أ ب و ك صلى الله عليه وسلم أ ن ي مت معه ولا أ ب ق ى بعده س ا ع ة و ا ح د ة أ ف ت ر ا ن ي أ ع ر ف ك و أ ع ر ف فضلك وشرفك ومكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ن ع ك حقك وميراثك إ ل ا أ ن ي سمعته صلى الله عليه وسلم كما قلت لك وهو يقول أ ك ث ر من م ر ة لا نورث ما تركناه صدقه وسكت الصديق فقالت ف ا ط م ة وقد غلبتها عبرته ا ر أ ي ت ك م ا اي تعني ابا بكر وعمر ا ر أ ي ت ك م ا ان حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جف قبره بعد تعرفانه لا تنكرانه اتعملان به يعني حديث تعرفانه مشهورا اتعملان به ق ا ل نعم قالت نشدتكما ل ل ه الم ت س م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضا فاطمه من رضائي وسخطها من سخطي فمن احب فاطمه ابنتي فقد أ ح ب ن ي ومن أ ر ض ى ف ا ط م ة فقد أ ر ض ا ن ي ومن أ أ س ق ط ه ا فقد أ س ق ط ن ي أ ج ا ب اي ابا بكر وعمر اللهم نعم بلى والله قد سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ف ا ط م ة ف إ ن ي أ ش ه د الله وملائكته أ ن ك م ا أ س خ ط ت م ا ن ي وما أ ر ض ي ت م ا ن ي ولئن لقيت رسول الله ل أ ش ك و ك م ا له فبكى أ ب و بكر وعمر وجهش أ ب و بكر وارتفع بكاؤه حتى كادت تزهق نفسه وخرج من ا ل ح ج ر ة وهو يصيح باعلى صوته يا معشر المؤمنين اقيلوني يرحمكم الله لا ح ا ج ة لي بخلافتكم فادركه علي حتى رده و ه د أ ه ثم مازال علي ب ف ا ط م ة يسترضيها ان ترحم خ ل ي ف ة رسول الله ولا تحمله فوق ما يطيق وحمل عمر وعلي الى ابي بكر ر ض ا ء ف ا ط م ة فقال لا والله حتى اسمعها باذني فرجع ا ل خ ل ي ف ة الصديق وجلس بين يديها واقسم م ر ة اخرى لانت ي احب الي من ع ا ئ ش ة ابنتي فهل رضيت يا ب ض ع ة رسول الله قالت نعم يغفر الله, الله لك فخرج ابو بكر ولم تعد ف ا ط م ة تذكر هذه ا ل م س أ ل ة قط ولكن ما ر ق أ ت لها د م ع ة يوما حتى لحقت ب أ ب ي ه ا صلى الله عليه وسلم فاطمة وعمل بها ابو بكر تماما كما كان يعمل النبي ي أ ت ي بجنافدك كاملا فيضح بين يدي علي و ف ا ط م ة وهي لم تشهد الا عاما واحد فاذا اخذوا حاجتهم قال هذا ما فاض عنكم قالوا نعم جعله في ذوي القربى والمساكين و ا ل ي ت ا م ة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما تولى امر المؤمنين عمر كلمه علي مره اخرى فقال ساعمل بها عمل خليفه رسول الله فمازالت هكذا إ ل ى عهد عثمان فوضعها عثمان في يد علي وقال تصرف بميراث رسول الله كما تشاء هذا كل ما جرى و ب الحديث الذي نقلناه ر و ا ي ة البخاري رضيت ف ا ط م ة فقالت نعم وما كانت لتكذب قط ودعت لابي بكر يغفر الله لك أ ي تلك ا ل إ ث ا ر ة التي أ ث ر ت ن ي والغضب الذي أ غ ض ب ت ن ي وانتهت ا ل م س أ ل ة لا كما يقول بعض الكتاب فلم تكلم أ ب ا بكر حتى ماتت وما بايع علي حتى ماتت كل هذا مما يسمى ب ل غ ة العوام رش الابهارات على الاخبار الادراج الاستنتاج التخيل الزائد كل ذلك ليس له اساس من ا ل ص ح ة لانه بين خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليؤجروا دنيا على علاقتهم و أ خ و ت ه م بالله فلما مضت هذه ا ل أ ش ه ر ا ل ق ل ي ل ة رجت ف ا ط م ة علي بقولها يا علي إ ذ ا أ ن ا مت فلا ت أ ذ ن بي احد ف إ ن ك ستجدني م س ت ع د ة للقاء ربي لا يكلفك إ ل ا أ ن تحفر بجانب فراشي وتدليني إ ل ى قوي فلما كان يوم الاثنين صبيحه دعت ام رافع م و ل ا ة ابيها صلى الله عليه وسلم قالت يا امه لانها م ر ب ي ة لها قالت يا امه احضري لي غسلا فهيات لها ماء وسدرا مما كانوا يغتسلون به قالت ضعي لي فيه حنوطا والحنوط شيء يوضع في الماء يشد جسم الميت ويطيب ريحه فقالت وما ذاك يا ف ا ط م ة قال ضع ما قلت لك فوضعت لها الحنوط ثم اخرجت ثيابا لها كانت قد اعدتها لموتها فاغتسلت احسن ما كانت تغتسل ثم لبست اكفانها ثم قالت يا ام رافع ضعي لي فراشي في وسط الحجره ووجهه الى القبله فوضعت لها ا ل ف ر ا ش ة في وسط ا ل ح ج ر ة متجها الى القبله قالت أ ح ض ر ي ح س ن ي ن ف أ ح ض ر ت الحسنين فقبلتهما وودعتهما وكذلك البنتين ثم قالت إ ن ي م ي ت ة ا ل س ا ع ة ف إ ذ ا أ ن ا مت فقولي لعلي لا يخالف وصيتي فوضعت نفسها على الفراش ثم وضعت يديها على صدرها ثم رفعت صوتها الخافت وقد ب د أ ت تحتضر م ع ل ن ة ش ه ا د ة ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ان قالت بهذه ا ل ش ه ا د ة وارتخى اصبعها حتى كان علي قد دخل البيت قال ما الامر فحدثته مرافع فحركها فوجدها قد ماتت فقام بوصيتها فحفر قبرها في حجرتها وصلى عليها ثم دفنها ثم اعلن وفاتها للمسلمين فحضر ا ل خ ل ي ف ة وعتب على علي هلا هل اذنتنا قال تلك هي وصيتها فقام الناس يصلون على قبرها جماعات جماعات كما صلوا على ابيها من قبل رضي الله عنها وارضها والتزم علي ا ل ج م ا ع ة وبقي مع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ولم ي ف ا ا ر ق ه م ولم ي س ق ط عليهما إ ل ى تتمه هذا الحديث في أ س ا ب ي ع مقبله إ ن شاء الله تعالى ادعوه وانتم موقنون بالاجابه من بعث اسامه وقتال المرتدين بالتفصيل واليوم نواصل حيث عاد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عاد الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة دار ا ل خ ل ا ف ة ليعده الصديق من جديد ويعقد له لواء ويوجهه الى بلاد فارس ونقول بلاد فارس مجازا لان الفرس كانت تحكمها و ا ل ح ق ي ق ة انه توجه الى بلاد الهلال الخصيب ا ل م ع ر و ف ة اليوم بالعراق لماذا اختار الصديق هذه الديارة على غيرها بعد ان عالج امر المرتدين ذلك لانه علم من حكم تنزيل الكتاب الكريم ان ل ك ر ي م نبينا قد ارسل ر ح م ة للعالمين قال تعالى وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين ليس للعرب ولا للحجازيين ولا لاصحابه المهاجرين بل ر ح م ة للعالمين ومن تمام هذه ا ل ر ح م ة أ ن يبلغ دين الله وتنشر س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم في أ ر ج ا ء هذه ا ل م ع م و ر ة فهو يريد نشر دين الله في جميع بلاد الله ولكن لماذا ب د أ ب د و ل ة فارس بقيت هذه ا ل ص و ر ة في ذهن الصديق أ و ل خ ل ي ف ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حمل هذا اللقب خليفة ر س وكان ل الله و عمر بن الخطاب اول من حمل لقب امير المؤمنين فمازالت هذه ا ل ص و ر ة في ر أ س ابي بكر وعندما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم خبر تمزيق رسالته دعا على كسرى وقال مزق الله ملكه كل ممزق ولما كان يوم كان وبشرهم النبي واذ وضرب ا ل ص خ ر ة التي استعصت على سلمان فابرقت ثلاثا فكبر وبشر بفتح بلاد كسرى والروم واليمن واخبر اصحابه بان بلاد فارس ستفتح عليهم وتنفق كنوزهم في سبيل الله فان هلك كسرى فلا كسرى بعده مازال هذا الخبر و تلك ا ل ب ش ر ة في ر أ س ابي بكر ف ب د أ بها وليؤدب اول من تغطرس على الاسلام والمسلمين ولا يفوتنكم فقد ذكرن ا بان سبب ح م ل ة ا س ا م ة و ب ح ث ه الى بلاد الشام في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لان كسرى ايضا قد امر بقتل استغفر الله تلك ل ل ر و م م س أ ل ة اخرى عزم امره الصديق ا ن يوجه سيف الله المسلول بجيش الى بلاد فارس يعني الى بلاد العرب التي تحكمها فارس فعقد اللواء لخالد وخرج يودعه وجيشه واوصاه بهذه الكلمات يقول أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد وجيشه ابو لخالد بكر ابن اغزوا باسم الله في سبيل الله غ ا ي ة البعث اولا ت ب ل غ دين الله وليس القتال اغزوا باسم الله في سبيل الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم يا خالد المخاطب خالد و ا ل و ص ي ة لخالد والجند على السواء يا خالد ادعو ف إ ن دخلوا في دين الله فهم ونحن سواء لهم ما لنا وعليهم ما علينا غ ا ي ة الجيوش ا ل ف ا ت ح ة في عهد المسلمين نشر دين الله لاستعمار البلاد ادعهم الى دين الله اولا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ا ل غ ا ي ة هدايه الناس ف إ ن ه م أ ب و ا إ ذ ا رفضوا الدخول في دين الله فافرض ا ل ج ز ي ة عليهم لقاء حمايتك ل أ م يجب أ ن يكون الحكم لله ف أ ن ت تحمي تلك البلاد وتدافع عنهم ل أ ن فيهم من سيدخل في دين الله ط و ا ع ي ة فلا يكون حكم لغير مؤمن على مؤمن إ ذ ن ف أ ن ت تحميهم وتحكم بلادهم ف ت أ خ ذ ا ل ج ز ي ة ممن لم يسلم لقاء حمايتك له ف إ ن أ ب و ا فافرض ا ل ج ز ي ة عليهم لقاء حمايتك لهم و إ ن هم أ ب و ا فقاتلوهم ح ت و ي ن ظ ر و ا إ ل ى م ح ل تماما كما ا فعل ل ي ه ولا د دير في ف ياسين ي وتماما كما ع ل المسلمين البوسنا والآن في البلاد ل ص ر ب بإخواننا في في تقتلوا ي ي ا ن ه و ل ا تقتلوا ا م ر أ ة ولا صغيرا ولا بصيرا ثانيا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء ا ولا تعقروا د ا ب ة إ ل ا لطعام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم بسوء تماما كما فعل اليهود بالركع السجود في رمضان في الحرم ا ل إ ب ر ا ه ي م ي وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم بسوء فقاتلوا الذين يقاتلونكم فقط من يحمل السلاح معتزلين يقاتلونكم رجالا وجهكم الذين من فلا لهم يحمل في فقط في وان القى إ ل ي ك م السلم احد فلا تقولوا له لست مؤمنا حتى ولو خوفا القى سلاحه وقال انا مسلم لا تتهموه بعدم الايمان بغيه في القتل او فرض الجزيه وان القى إ ل ي ك م السلم احدا فلا تقولوا له لست مؤمنا هذه وصيه الصديق بالله عليكم وانا اعرف انه ليس في ايدينا من الامر شيء ولكن ث ق ا ف ة لابد ان نحملها لو تدبر حكام العالم اليوم جميعهم هذه ا ل خ ط ب ة او ا ل و ص ي ة من الصديق خ ل ي ف ة الرسول لاول جيش من جيوش المسلمين يغزو بلادا غير بلاد العرب وحكومات وجنسيات غير جنسيات العرب لو الوصية تدبروا هذه الوصية هل يستطيعوا ن ي ض ي ف لها بندا واحدا يشير الى ح ض ا ر ة او اخلاق قيسوهم على هذه ا ل خ ط ب ة واعلموا من هو العالم الاول العالم الاول واهل ا ل ا ن س ا ن ي ة و ا ل ح ض ا ر ة هم المسلمون, المسلمون الذين عملوا باسلامهم لا الذين حملوا اسمه وتنكبوا الصراط المستقيم ضده ي ن ض ي الجيش على ب ر ك ة الله ويفتح خالد المصر تلو المصر و ا ل أ ر ض تلو ا ل أ ر ض والبلد تلو البلد ف إ ذ ا م ن ت ه ى من فتح مصر ومصر يعني مكان يتجمع فيه الناس فتعد م د ي ن ة لا مصر مصر ا ل ج م ه و ر ي ة ا ل ع ر ب ي ة كل بلد يقال له مصر ف إ ذ ا م ن ت ه ى من فتح قطر أ و بلد خمس غنائمه على الفور فوزع أ ر ب ع ة أ خ م ا س ه على الجند المقاتله و أ ر س ل الخمس ة إ ل ى بيت مال المسلمين والذين دخلوا في دين الله كان لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم والذين صالحوا فدفعوا ا ل ج ز ي ة ي أ خ ذ منهم ويرسل الى بيت مال المسلمين حتى إ ذ ا انتهى من تلك البلاد في ح ق ب ة ز م ن ي ة ي س ي ر ة وجاءه من يصالحه من دهاقين فارس ممن هم وراء ا ل ح ي ر ة قدموا له الخراج قدموا له ا ل ج ز ي ة وقدموا هدايا كعادتهم يستطيبون بها قلوب الحكام واجتهد خالد م أ ج و ر ا ونبينا يقول من اجتهد ف أ ص ا ب فله أ ج ر ي ن ومن اجتهد و أ خ ط أ فله أ ج ر اجتهد انها هدايا لم ت أ ت ي ب ا ل ق و ة ولا بالسيف ولا بالارغام ولم تؤخذ بسيف الحياه قدموها ط و ا ع ي ة فهو لا حق له فيها فارسلها مع الخمس و ا ل ج ز ي ة التي تدفع الى بيت مال المسلمين الى ا ل خ ل ي ف ة ولكنه فرق بينهما فبين للحمل الذين يحملونها ان هذه الخراج هذه خمس الغنائم هذه الجزية وهذا النصيب ا ل م ح م ل ل ه ذ ه الابل هو هدايا دعاقين فارس الذين صالحونا و أ ر س ل ه ا إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة فلما وضعت بين يدي الصديق ترضى عن خالد وقال اجتهد فهو م أ ج و ر يعني أ خ ط ا باجتهاده فله أ ج ر واحد اجتهد فهو مأجور فهو ثم أ م ر بضمها جميعا إ ل ى بيت مال المسلمين وكتب إ ل ى خالد يا خالد انا لا نقبل الهدايا منهم فما جعلوه ه د ي ة أ س ق ط ه عنهم من عامهم ا ق ا د م من ا ل ج ز ي ة ثم بعد أ ي ا م يتراءى ل ل خ ل ي ف ة أ ن يوجه الجيوش إ ل ى بلاد الروم أ ي إ ل ى بلاد العرب هنا والتي نحن نعيش فيها بلاد الشام ا ل تحت ي ت س ط و ة الروم فيوجه اربع جيوش ليس مدار حديثها الان ولكن للربط في حديث خالد ي وكلها ج جيوش ه اربع و تحت ا م ر ة امين ا ل ا م ة ابو ع ب ي د ة عامر بن الجراح وتراءى له ان يرسل الى خالد لينضم لهذه الجيوش وقد بلغه أ ن الروم جمعت جموعا ك ب ي ر ة فوجه أ م ر ا إ ل ى خالد أ ن يولي مكانه ويستخلف على البلاد ا ل م ف ت و ح ة من أ ر ض فارس و ي أ خ ذ مددا ويلحق ب أ ب ي ع ب ي د ة في بلاد الشام ف أ ر ا د خالد أ ن يغادر فاستخلف عليهم المثنى, الشيباني المثنى بن حارس الشيباني وجاءه الدهاقين من وراء ا ل ح ي ر ة ليكتب لهم كتابا حتى لا يكون بينهم وبين المثنى شيء فانظروا الى كتاب خالد لدهاقين فارس ممن صالحوا على اعطاء ا ل ج ز ي ة بعد ان ارسل من عنده رجالا مخروا تلك الاراضي و خ ر ص و ا ما فيها من ال... النتاج لتفرض ا ل ج ز ي ة بحق وعدل لا يغبن فيها المسلمون ولا يظلم فيها الفارسيون فكان كتاب خالد للدهاقين بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم اي النبي الله لله حل فانحل نظامهم نظامكم ببركة دعوة الحمد لله الذي حل نظامكم لأنهم كانوا يعبدون النار ووهن كيدكم اي اضعفهم وفرق كلمتكم ولو لم نفعل اي لو لم نفعل ذلك كان شرا لكم اي ببقائكم على ع ب ا د ة النار خسرتم الدنيا و ا ل ا خ ر ة اعيد الحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم ولو لم نفعل ذلك لكم كان شرا لكم. فادخلوا في أ م ر ن ا ندعكم و أ ر ض ك م ونجزكم إ ل ى غيركم و إ ل ا كان ذلك و أ ن ت م كارهون على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. على أيدي قوم ايدي ل ل م كما و تحبون ت ا ح ا ة على أ ي قوم أ يحبون رجال ا ل من ص ا ة ي ح ب الموت يخاطب الفرس كما تحبون الحياه ة ويشتاقون ل ل م ن ل ل م و ت ا ل ض م ي ر ع ا ئ د على ه ذ ا ا ل د ي ه م هناك ايديهم ي د ي و م ن ا ك ايديهم ن ا ك ا ي د م هناك ا ي م ا ك ايديهم هناك ا ي ه ا ك ايديهم هناك ايديهم هناك ا ي د م هناك ايديهم هناك ا ل د ي ه م هناك ايديهم هناك ايديهم ا ك ايديهم هناك ا ي د ا ك ا ي ي ه م هناك ا ي د ه ا ل ا ي ي ه م ه ن ا ل ا ه م هناك ا م هناك ا ه م هناك ايديهم ه ا ك ا ه م هناك ا ي د ي ه ا ك ا ه م ه ا ل ا ي د ي ه سيف الله ا ل م س ت و ر هذا الكتاب يسمى كتاب صلح ب ل غ ة خالد بالله لو كان كتاب تهديد ووعيد كيف ستكون لهجته خالد يخاطب دهاقين الفرس و أ م ر ا ء ه م ممن لم يصلهم لس بعد الذين كانوا يتغطرسون ويرون الناس عبيدا لهم خالد الذي خرج من ا ل ج ز ي ر ة على الخيل و ا ل ا ب ل ي وربما معه بعض المشاه طعامهم التمر ي ق و ب ي الله عليكم أ و ل ئ ك رجال العاني او مطلع العاني الحادي عشر للاجر لم يمض على خ ل ا ف ة الصديق سوى سنتين و ث ل ا ث ة ع ش ر سنتين و ث ل ا ث ة ع ش ر وعندما خلت ليال من جماد ا ل آ خ ر ة قيل ث م ا ن وقيل حشر يعني قبل منتصف شهر جماد ا ل آ خ ر ة نزلت الحمى ب خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا له من معنى إ ذ ا تدبره المؤمن ذو ا ل ب ص ي ر ة الذي يعرف معنى الحب وتذوق طعمه هذا الصديق بكل تبعيته للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو الا يموت الا كما مات النبي بالحمى عندما دنت ايامه طلب م ي ت ة ك م ي ت ة رسول الله ان يذوق وعك الحمى ا ل ذ ي كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقده وعيه واستجاب الله للصديق كيف لا وهو الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن تصدق الله يصدقك فامام الصديقين من دون ا ل أ ن ب ي ا ء هو أ ب و بكر الصديق رجا ربه م و ت ة ك م و ت ة رسول الله ليذوق ما ذاق النبي قبل موته فنزلت الحمى دون ه و ا د ة تجاوزت اللحم ونخرت ا ل ع ظ م واخذ يوعك رضي الله عنه وارضاه لثمان او عشر خلون من جماد ا ل ا خ ر ة وعلم انه مرض الموت فهذا الذي كان يرتقبه فدعا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وعندما اقول ا ل ص ح ا ب ة لا نعني جميعهم فلا يمكن جمعهم في المسجد فهم قد أ ص ب ح و ا أ ل و ف دعا اهل العقد والحل من ذوي ا ل ر أ ي و ا ل م ش و ر ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انتقل النبي وهو راض عنهم وبشرهم ب ا ل ج ن ة دعاهم الصديق وهو واحد منهم و أ خ ب ر ه م انه ينتظر يوم الرحيل وشاورهم في هذه ا ل م س أ ل ة ماذا ترون لو اني عهدت الى احدكم ب ا ل خ ل ا ف ة من بعدي ولا نترك الامر يتكرر كيوم ا ل س ق ي ف ة س ق ي ف ة بني س ا ع د ة يوم و ف ا ة النبي الان أمير الامر امير وصاحب ا ل ك ل م ة هو الصديق وما زال على قيد ا ل ح ي ا ة ويكلمهم ماذا ترون لو عهدت بالامر الى رجل منكم ولا تعيدوا يوم ا ل س ق ي ف ة قالوا نعم ا ل ر أ ي يا خ ل ي ف ة رسول الله والموجودين اهل ا ل سوره كلهم مبشر ب ا ل ج ن ة ت س ع ة عاشرهم امامهم قائدهم خليفتهم هو الصديق قال ماذا ترون في عمر قالوا نعم الرجل قال هل يعترض أ ح د على امرته قالوا اللهم ل ا جميعهم فيهم عثمان وعلي الخليفتان من بعد عمر قال أ ع ه د إ ل ي ه قالوا اجل يا خ ل ي ف ة رسول الله قال فاكتب يا عثمان فامر عثمان فكتب كتابا هذا نصه ثم امر ان يجمع المسلمون في المسجد و ي ق ر أ الكتاب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به ابو بكر خ ل ي ف ة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند آ خ ر عهده بالدنيا و أ و ل عهده ب ا ل آ خ ر ة في الحاله التي, الحال التي يكون بها ا ل إ ن س ا ن في ا ل ح ا ل التي يؤمن بها الكافر ويوقن فيها الفاجر أ ي عند النزع وكشف الغطاء عن البصر ويرى الانسان ما لا يرى غيره مصداق قوله تعالى وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غ ط ا ئ ك فبصرك اليوم حديد يرى المحتضر ما لا يرى غيره يكشف عنه فيرى مقعده في ا ل آ خ ر ة من ا ل ج ن ة أ و النار أ ل ي س ت س ا ع ة يؤمن بها الكافر ويوقن بها الفاجر لذلك تقبل ت و ب ة العبد ما لم يغرغر عند الاحتضار ل أ ن ساعتها إ ي م ا ن ه لا يكون إ ل ا عن قهر و إ ر غ ا م ر أ ى ما لم يكن يرى في الدنيا يقول الصديق عند آ خ ر عهده بالدنيا و أ و ل عهده ب ا ل آ خ ر ة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إ ن ي قد استعملت عليكم عمر بن الخطاب ومعنى استعملت أ ي وليته ا ل أ م ر إ ن ي قد استعملت عليكم عمر بن الخطاب ولم آ ل ك م خيرا ومعنى ك ل م ة آ ل ك م أ ي لم أ ق ص ر في خدمتكم خيرا أ ج ت ه د ر أ ي ي ولا ال م ق و ل ة قالها صحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ه ا عندما أ ر س ل ح ذ ي ف ة بن اليمان الى اليمن قال له يا ح ل ي ف ة اذا عرض لك القضاء فلماذا تقضي بين الناس قال اقضي بينهم بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قضاء تلك ا ل م س أ ل ة لتكن م س أ ل ة لم ينزل فيها القران ان لم تجد في كتاب الله قال ف ب س ن ة رسول الله قال ف إ ن لم تجد في س ن ة رسول الله قال أ ج ت ه د ر أ ي ي ولا الوا اي ولا أ ق ص ر أ ي أ ب ذ ل الجهد حثيثا ل أ ص ل إ ل ى الصواب ولا الوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ضرب أ ي وضع يده فضرب بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ا ذ ا اجتهد ر أ ي ي ولا آ ل ه وهذا المصدر الرابع من مصادر التشريع في هذا الدين مصادر التشريع عندنا اربعه الكتاب يعني القرآن الكريم. ثم سنة الأول الكتاب ر ه ف ع التشريع ل قول المصدر الاول ل او اذا سنة يعني ا ل ق ر آ ن الكريم ثم السنه بمراتبها الثلاث ثم ا ل إ ج م ا ع إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة بعد النبي على أ م ر فلن يجمعوا على ضلاله ف إ ن لم يوجد في هذه الثلاث باب الاجتهاد والمسمى عند العلماء القياس اجتهد ر أ ي ي و ل ا آ ل اقتبسها الصديق اليوم فجعلها في كتاب التوليه في س ا ع ة يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إ ن ي قد استعملت عليكم عمر بن الخطاب ولم الكم خيرا أ و ل و ولم أ ق ص ر في تقديم الخير لكم ف إ ن صبر وعدل المقصود هنا عمر ف إ ن صبر وعدل لماذا الصبر يقول إ ن س ا ن أ ل ا يصبر من ولي ا ل خ ل ا ف ة أ ل ا يصبر من توج على الناس كانوا يعلمون أ ن ت و ل ي ة ا ل أ م ر تكليف وليس تشريف تكليف هو خادم ل ل أ م ة ويجب أ ن يقوم في أ م و ر ه ا صغيرها وكبيرها ف إ ن ي صبر تحتاج إ ل ى الصبر ف إ ن صبر وعدل فذلك علمي به و ر أ ي ي فيه و إ ن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أ ر د ت لكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أ ي منقلب ينقلبون هذا كتاب التكليف الذي عهد به خ ل ي ف ة رسول الله الصديق رضي الله عنه الى ص د ي رضي ق وارضاه الله ل عنه عمر بن الخطاب ثم جمع المسلمون في المسجد النبوي وقرا الكتاب عليهم فاقره الجميع فانعقدت ا ل ب ي ع ة لعمر في حين م ف ا ر ق ة الصديق لهذه الدنيا وقبل ان يرحل ويقضي بعد ان قرا الكتاب استدعى عمر وما أ و وصية شفوية ص ا لا ه ك ت و ب ة سنعرض ل ه في جمعتنا القادمة عند موقعها وما عند إن شاء الله وما زال الصديق يقضي ساعات في هذه الحمى حتى إ ذ ا كان ضحى يوم من أ ي ا م جماد ا ل آ خ ر ة لثمان ب ق ي ن منه أ و ع ش ر ة يعني ا ل حمى بمقدار أ س ب و ع أ و ث م ا ن ي ة أ ي ا م زاد بعض ا ل ر و ا ة يومين و أ ن ق ص بعضهم يومين م ق ا ر ب ة ل أ ي ا م حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هذه ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى التي تكون فيها ص و ر ة الصديق م ت أ ث ر ة ب ص و ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد مرض النبي يوما غير مرض الموت فزاره الصديق رسول الله وزوج ابنته ع ا ئ ش ة زاره و أ خ ذ ينظر إ ل ي ه والنبي صلى الله عليه وسلم يئن من ا ل أ ل م و ا ل أ ن ي ن من ا ل أ ل م عباده أ م ا عدم إ ظ ه ا ر الضعف في المرض فتجبر على الله دخل رجال على علي بن أ ب ي طالب جملة معترضة للدليل إلى ونعود بين قوسين للدليل فقط ونعود إلى حديثنا فقط دخل رجال يعودون علي ا بن ابي طالب وهو امير المؤمنين فكان ي ت أ و ه ويئن ويقول ب ل غ ة المريض اه اه فقيل له امثلك يا بن ابي طالب يفعل هذا انت الكرار انت صاحب يوم خيبر واخذوا يعدون مواقفه في ا ل ب ط و ل ة فقال ويحكم ويحكم والله ما أ م ر ض ن ي إ ل ا ليسمع أ ن ي ن ي أ ف ا ت ج ب ر على ربي أ خ ذ م ع ر ك ة مع الله ذاك يوم خيبر وذاك يوم وهذا يوم مرض عبد بين يدي الله والله ما أ م ر ض ن ي إ ل ا ليسمع أ ن ي ن ي أ ف ا ت ج ب ر على ربي إذا اندخل الصديق على رسول الله يوما وهو مريض يئن و ي ت أ و ى ف ت أ ل م الصديق وهو لا يستطيع أ ن يصنع شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغادر ا ل بيت إلى بيته أي غ بيت النبي د ر بيت ا إ ل ى بيته فما أ ن وصل حتى استلقى على الفراش و أ ص ب ح مريضا فخف النبي في مرضه وفقد الصديق فقيل له إ ن ه يشتكي فهب إ ل ى زيارته فلما دخل النبي ونظر إ ل ي ه انتعش الصديق وجلس وذهب عنه ما يعاني ثم قال مرض ي الحبيب فزرته فمرضت من نظري اليه شفي الحبيب فزارني شفيت من نظره إليه ه ذ اليه هو ا ص د ق رضي ر ض الله ا عنه و أ إ ذ ن فحم واعتل أ ي ا م ا م ق ا ر ب ة لمرض النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت ا ل ل ي ل ة التي قبض فيها أ ي ع ش ي ة ذلك اليوم ل أ ن ا ل ل ي ل ة تسبق اليوم كما قررنا مرارا استدعى ابنته ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين ونظر إ ل ي ه ا ولم يقل يا بنيه فهي ا ل آ ن أ م ه و إ ن كانت ابنته قال يا أ م المؤمنين ل أ ن ه هو واحد منهم و أ ز و ا ج النبي أ م ه ا ت المؤمنين قال يا أ م المؤمنين هل ت أ ذ ن ي ل أ ب ي بكر ولم يقل ل خ ل ي ف ة رسول الله أ و ل أ ب و ك هل ت أ ذ ن يدفن لأبي أن بكر ي إ ل ى جوار صاحبه رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م هكذا أ خ ر ج ت لنا م د ر س ة محمد رسول الله نماذج في ا ل أ د ب والخلق و ا ل ب س و ة ا ل ح س ن ة يا أ م المؤمنين هل ت أ ذ ن ي ل أ ب ي بكر أ ن يدفن إ ل ى جوار ي صاحبه قالت حبا و ك ر ا م ة يا خ ل ي ف ة رسول الله قال فاذا انا قضيت فاجعلوني الى ج و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني احب صحبته حيا وميتا ثم نظر اليها ث ا ن ي ة وقال يا ام المؤمنين الى انا قضيت فانظري الى كل شيء زاد عن ملك ابي بكر قبل ان يلي الامر فرديه الى بيت المال المسلمين وسلميه الى امير المؤمنين عمر فلما كان اليوم الذي قضى فيه وكان يوم اثنين كما مات النبي ووقت الضحى اشتد به الامر وحضره ا ل ص ح ا ب ة فقضى بعد ان ارتفعت الشمس وقبل ان يكون الزوال قضى رضي الله عنه وارضاه و أ و ص ى أ ن تغسله زوجه أ س م ا ء بنت عميس و أ ن يدخله قبره ابنه عبد الرحمن ومن شاء معه من رجال ا ل ص ح ا ب ة أ م ا أ ن يلي أ م ر إ ر ك ا ز ه في قبره ابنه عبد الرحمن أ و ص ى الصديق أ ن تغسله زوجه أ س م ا ء بنت عميس فغسلته ه ز و ج وكفنته فلما أ ع د ت ه أ ذ ن ت ل ل ص ح ا ب ة أ ن يدخلوا علي فصل عليه فصلى عليه أ م ي ر المؤمنين عمر و أ د خ ل ه قبره ليلا ابنه عبد الرحمن ونزل معه عثمان بن عوف وعبد الرحمن ودفن إ ل ى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ و ض ح ت هذه ا ل م س أ ل ة أ ك ث ر من م ر ة وما زلت أ س أ ل عنها كيف دفن الصديق الى جانب النبي وكيف السلام الان في المسجد النبوي على النبي ثم الصديق ثم عمر كلكم يعرف ان الميت يلحد على جنبه الايمن وجهه الى ا ل ق ب ل ة لو قلنا أردنا ان ندفن رجلا في ارض هذه ا ل ميت مثلا مش رح ندفن في المساجد احسن يحرم و ا علينا ا ل ص ل ا ة فيها كيف ندفن الرجل في هذا المسجد ر أ س ه باتجاه أ ي د ي ك م اليمين هنا على شمال الخطيب ل أ ن أ ن ا معاكسكم ر أ س ه هناك و ر ج ل ج ه ة على ايديكم الشمال نائما على جنبه اليمين وجهه إ ل ى ا ل ق ب ل ة والمنبر أ ل ي س هذا هو الوضع ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ندفن رجلا إ ل ى جواره كيف يدفن خلفه مش تحت ر ج ل ه ه ا ي معنى جنبه قبور هكذا ت أ ت ي خلفه فدفن الصديق خلف النبي وجعل ر أ س ه اي وجهه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش الشمال مش الشرقية الشرق الشرق في يعني يعني ابي قليلا هاي وهي اجريه يكون قبر قبر اقل بكر الغرب بدل للغرب ورأسه واحد نحوه وان لا الى الى الجهة جهة جعل قبر أ ب ي بكر مائلا أو م ن ز ل ق الى إ جهه ة الشرق أطول إلى يعني ج ة الشرق بمقدار أ ر ب ع ي ن س ن ت ي و أ ن ق ص من ا ل ج ه ة ا ل غ ر ب ي ة من ج ه ة ا ل ر أ س بمقدار أ ر ب ع ي ن س ن ت ي حتى إ ذ ا أ ل ح د أبا ب كان ر ك ر أ س ه يوازي من كبي رسول الله وصدره لماذا أ د ب ا حتى لا يكون موازيا للرسول في قبره ت ن ا م ا وسبحان من أ ل ه م ا ل ص ح ا ب ة ويعلم ان ا ل ا م ت ستقف لتسلم عليه فيما بعد وهم كانوا يسلمون فحتى لا يشكل امر السلام عليهم ف إ ذ ا وقفت ا ل آ ن تسلم أ م ا م ا ل م و ا ج ه ة في المسجد النبوي يوجد أ م ا م ك ح ت ل ا ل شبابيك صغار م د و ر ي ن ي ك الناس يقفون عند الشباك ا ل أ و ل لا أ ع ن ي الباب ا ل أ و ل عند ا ل م و ا ج ه ة ث ل ا ث ة أ ب و ا ب الباب ا ل أ و ل والباب الثاني لا شيء, شيء الباب الأوسط اللي فيه الباب ا ل أ و س ط الشبابيك ل ل ي فيه ا الثلاثه المكتوب فوقه إ ن الذين يغضون أ ص و ا ت ه م عند رسول الله أ و ل ئ ك الذين ا ن ت ح ن الله قلوبهم للتقوى اللي واكفين هناك عنده العسكر بدزو قربوش الشباك الاول تقف لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو بمحاذاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنتقل خ ط و ة الى اليمين لتسلم على ابي بكر الناس يظنون ان قبر النبي هكذا هو الراس وراح يغرهك ي ما صار ش وهكذا ج و ا م للقبلة صار راسو و ه ا يدفن المسلم اذا عندما تنتقل خ ط و ة الى اليمين لتسلم على أ ب ي بكر أ ن ت مازلت امام جسد الرسول انتقلت من محاذاه وجهه إ ل ى محاذاه صدره ولكن خلفه بمحاذاه الصدر أ ن ت تواجه وجه الصديق ف إ ذ ا انتقلت خ ط و ة أ خ ر ى إ ل ى اليمين لتسلم على الفاروق عمر أ ن ت مازلت تنتقل أ م ا م جسد النبي ف أ ن ت تقف أ م ا م بطنه صلى الله عليه وسلم ولكن س م وحقويه ل خلفه وخلف الصديق يوجد وجه عمر بن الخطاب إ ذ ا القبور هكذا واحد اثنين هيك ثلاث هذا بجدك ي عندما بني عليها الجدار فيما بعد ثم شجرت أ ص ب ح ت تعطيك في ا ل ل غ ة ا ل ه ن د س ي ة شكل المعين ا ب ل غ ة ا ل أ ك ل والشرب اللي بتعرفها ز ح ب ت البكلاوه هذا علمي ثابت وشاهدته نظريا مجردا بالعين لاني اكرمت بدخول ا ل ح ج ر ة وسلمت من الداخل وتفحصت ا ل ح ج ر ة والقبور كيف هي وليس لها الا هذا الوضع فالحي الصديق خلف رسول الله نقول الى جواره خلفه وجعل وجه الصديق بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الدفن ليلا بعد ان جهز وصلى عليه المسلمون دفن ليلا وكان قد اوصى رضي الله عنه وارضى امير المؤمنين الان عمر بن الخطاب اوصاه الصديق وقد حضر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م س ن ى بن حارث الشيباني طالبا مددا من خ ل ي ف ة رسول الله فعندما انقسم خالد بنصف الجيش مددا ل أ ه ل اليرموك تنمرد الفرس وخشي ا ل م س ن ى ان يطمعوا فيهم فهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة يطلب مددا فوصل و أ ب و بكر الصديق في حال احتضار في اليوم الذي مات فيه فقال الصديق للفاروق يا عمر إ ن أ ن ا مت نهارا فلا تبيتن حتى تندب الناس مع المثنى و إ ذ ا أ ن ا مت ليلا فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى و إ ي ا ك أ ن تشغلك م ص ي ب ة عن أ م ر الجهاد فش مصيبه شغل ع ن ى امر الجهاد واذكر يوم قتالنا المرتدين وتسيير بعث ا س ا م ة وقد ذهل الناس لفقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا من استطاع عمل الفاروق بوصية الصديق فما انفرغ من الدفن فندب الناس ليلا من من فندب ان بوصية عمل فليلحق يصبح قبل فانتدب مع المثنى اربعه الاف مجاهد في ذلك اليوم في تلك الليله وجهزوا من الغد ومضى بهم المثنى إلى ب الى د فارس أي إ بلاد العراق التي هي تحت ي ت إ م ر ه فارس ليس موضوع حديثنا اليوم الصديق حديثنا موضوع بعد دفن الصديق غدا عمر أ م ي ر المؤمنين ا ل أ و ل وهو ما حمل هذا اللقب أ ر ا د و ا ان يقولوا له يا خ ل ي ف ة خ ل ي ف ة رسول الله قال ف إ ذ ا أ ن ا مت ي وجاء من بعدي ستقولون يا خ ل ي ف ة خ ل ي ف ة خ ل ي ف ة رسول الله ل ي ك ن هذا لقب للصديق وحسب و أ م ا أ ن ا ومن جاء بعدي ف أ م ي ر للمؤمنين فاستن هذه ا ل س ن ة ولقب ب أ م ي ر المؤمنين فكان أ و ل من حمل هذا اللقب رقى منبر النبي الذي هو في المسجد النبوي وفي موقعه الذي ترونه ا ل آ ن ولكن ليس بشكله الذي ترونه الان ذ ي ترونه ل آ موقع المنبر ولكنه ثلاث درجات من خشب يجلس الخطيب على ا ل م ر ق ا ت ا ل ر ا ب ع ة فيما بعد غير رقى أ ب و بكر في حياته كلها سنتين وثلاث اشهر وعشر ليالي كان يرقى درجتين فقط ويجلس على ا ل ث ا ل ث ة ما رقى على ا ل ث ا ل ث ة أ ب د ا قال لا يحق لي أ ن أ ق ف في موقف رسول الله فكان يجلس في المكان الذي يضع النبي فيه قدميه وهو يكون قد وقف على ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة أ م ا النبي فكان يرقى ا ل ث ل ا ث ويجلس على المرقاه ا ل ر ا ب ع ة أ ب و بكر نزل درجه ة عمر ت أ د ب مع أ ب ي بكر كما ي ت أ د ب أ ب و بكر مع رسول الله ل أ ن ه ا س ن ة ح س ن ة ففي اليوم ا ل أ و ل يريد أ ن يكلم الناس رقى د ر ج ة و ا ح د ة ولم يرقى ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه ا منزل الصديق وخطب خطاب العرش الذي ستسمعونه ا ل آ ن لا تخشوا شيئا لا تنحرج و ا ليس خطاب العشر أ ر ب ع ساعات لا ستسمعونه ا ل آ ن أربع ك ل م اربع ت أ كلمات وضعت دستور العدل الذي يتغنى به المسلمون و ع د ه م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أربع ك ل م الموضوع ت بس ا عن المنبر ا ل آ ن رقى د ر ج ة حتى يخاطب الناس وفي اليوم الثاني أ م ر أ ن يرفع المنبر و أ ن يحفر مكانه ثم يدفن منبر النبي في التراب في الرمل لماذا تكريما له حتى لا يستخدم لشيء اخر وامر ان يبنى له من بر 11 د ر ج ة الموجود الان بناء اضيف اليه الرخام والزخرف ا ل ح د ي ث ة لما فندب الناس وانطلقوا مع المثنى فخط كتابا وحمله فارسا يقطع الارض ليلا ونهارا ليصل الى ارض اليرموك موضوع حديث الخطبه وصلبها ولن اطيل بها ولكن لغسل ش ا ئ ب ة من العقول المسلمون في ارض اليرموك لا يدرون ماذا يجري ب ا ل م د ي ن ة جاءهم البريد يحمل كتابا موجها الى امين ا ل ا م ة ابو ع ب ي د ة عامر بن الجراح الذي سبق وان قلنا جعله الصديق سبق ابو بكر الصديق امير امراء الجيوش التي ارسلت الى الشام لكل جيش امير والامير العام ابو ع ب ي د ة فلما جاء خالد وتشاور معهم ب ا ل م س أ ل ة ووحد الجيوش تنازلوا عن ا ل ا م ر ة جميعا وامروه هو وبلغت الاخبار دار الخلافه ة كان ا عمر رضي ل ل عنه في حياة ابي بكر يوصي دائما ويطلب من ابي دائما بكر بكر يقول يا خ ل ي ف ة رسول الله إ ن لسيف خالد راقا إ ن خالد لسيف خالد راقا اي شد ة وسلط على ا ل أ ع د ا ء إ ن لسيف خالد راقا وهو رجل مندفع يعني متحمس للقتال أ ر ى أ ن تولي غيره على الجيوش و ي أ ب ى الصديق هذا الاجتهاد وينقضه باجتهاد اخر فمن ا ف له اجرين ومن خ ط أ فله اجر ويقول له لا يا عمر والله لا اشيم سيفا سله الله على اعدائه ا ذ ا هي ر غ ب ة عمر منذ ح ي ا ة الصديق ان خالدا لا يتانى في اقدامه ولسيفه رهقا اي لا يرحم الاعداء ومندفع في بلاد المشركين وعمر كان اجتهاده ان قتال الكفار الان فارس وروم بعيدا عن ارض ا ل م د ي ن ة ليست كالغزوات التي كانوا يغيرون بها ففي اليوم الثاني يبيتون في ا ل م د ي ن ة لو ان هنالك جمعا اكبر من جمعهم لو أ ن هنالك ع م ل ي ة انتقاض لمن دخل في ا ل إ س ل ا م وتجاوزوهم ف أ ص ب ح العدو وراءهم و أ م ا م ه م احيط بالمسلمين فكيف س ي ف ئ و ن إ ل ي ن ا أ م كيف سيصل مددنا إليه ك اليه ن أن يتأنى رأي عمر خ ا د فلا غ ل ذ ا الإيغان حتى تتمكن البلاد المفتوحة من الإسلام ويحسن إسلامهم فيكونهم ظهرا لإخوانهم تتمكن من ويحسن فيكونهم حتى ولكن الصديق كان لا يريد أ ن يكسر ش و ك ة خالد أ ب د ا انظر ماذا قيل لنا في المدارس وماذا لازال كثير من المسلمين يتغنى بهذه ا ل م ف س د ة ا ل ع ل م ي ة ا ل ع ق ل ي ة التي زرعوها في عقولنا قال اول عمل قام في عمر بن الخطاب منذ ان استلم ا ل ا م ا ر ة اول كتاب سطره ووقع تحته عزل خالد عن ا ل ق ي ا د ة نعم بليش قال كان خالد وعمر في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل الاسلام يتبارزان وحتى تعرفوا ح س ا س ي ة ا ل م س أ ل ة معلش نتكلم بالانساب ش و ي ة ام خالد بن الوليد بنت عم عمر بن الخطاب ام خالد ابنت عم الخطاب نعم. ليس خاله اللزم بن نعم عم عمر ليس خ أ وكانا أ م يتبارزان في ا ل ج ا ه ل ي ة وكان خال... هذه هال... ا ل م ع ل و م ة ا ل ل ي ب د ي أ ل غ ي ه ا مش ا ل م ع ل و م ة ا ل ل ي تحفظها عني تقول انت قلت له الكلام الغلط اللي نلغيه فكان خالد هيك هذا ما ما بدينا عن نبر فكان لا ي ت أ د ب مع عمر في البراز في ا ل م ب ا ر ز ة ف إ ذ ا غلبه صرعه إ ل ى ا ل أ ر ض فيغضب عمر ويقول هذا الولد لا يحترم أ خ و ا ل ه طيب قال ومضت ا ل أ ي ا م ودخلا في ا ل إ س ل ا م ف ا ل إ س ل ا م خفف ح د ة ا ل ع د ا و ة بينهما حتى إ ذ ا ولي ا ل أ م ر عمر بن الخطاب كان اول عمل قام به ان يشفي غليله فيكسر شهامه خالد بعزله م اليوم مش عمر والخطاب وخالد بن الوليد بن ان يلي الأمر وفي خلافة الصديق. وكان ارتأى رسول الله أخشى على المسلمين أن يستتنوا بخالد. فما خاض حربا وانكسرت له ق ن ا ة ولا نكست له ر ا ي ة ليعلم المؤمنون انما النصر من عند الله لا على يد خالد و ي أ ب ى الصديق كل ذلك ويمضي خالد لما مضى له فلما ولي الامر عمر اراد ان يحقق اجتهاده فكتب كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من امير المؤمنين عمر بن الخطاب إ ل ى أ م ي ن ا ل أ م ة و أ م ي ر الجيوش أ ب و ع ب ي د ة عامر بن الجراح إ ن ي أ ن ع ى إ ل ي ك م خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد قضى يوم كذا ذكر له ودفن إ ل ى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عهد إ ل ي ب ا ل أ م ر و أ ق ر ه المسلمون و إ ن ي امرك بما يلي ان تلي امر الجيوش وتنحي خالدا عن ا ل ا م ا ر ة والسلام هذا كتاب عمر الكتاب مع المرسال البريد مختوم بخاتم ا ل خ ل ا ف ة موجه الى ابي ع ب ي د ة لم تكن الرسائل قبل بظرف بريد جوي و م ل ز ق بسمغ ومحطوط عليها ط ب ع حمراء وشخصي ل ل غ ا ي ة وسره مكتوم لا ع ب ا ر ة عن ر ق ع ة م ل ف و ف ة ومربوط عليها خيط يمكن أ ن ي ق ر أ ه ا ا ل إ ن س ا ن في طريقه ويعيدها كما كانت ولكن تلاميذ م د ر س ة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا خلقهم فما علم حامل الكتاب بمضمونه أ ب د ا يعلم أ ن ه كتاب من أ م ي ر المؤمنين عمر إ ل ى أ م ي ر ا ل أ م ة أ ب ي ع ب ي د ة و أ م ر أ ن يسلمه ليد أ ب ي ع ب ي د ة فلما وصل البريد س أ ل الرجل أ ي ن أ ج د أ ب ا ع ب ي د ة قالوا هو في مكان كذا فدخل إ ل ى خيمته وقال السلام على أ م ي ن هذه ا ل أ م ة وناوله الكتاب أ خ ذ أ ب و ع ب ي د ة الكتاب وكان في خيمته وقت استراحته فلم يعلم الجند وسائر ا ل أ م ر ا ء أ ن ه جاء بريد من ا ل م د ي ن ة وكانت ا ل م ع ر ك ة على أ ش د ه ا فضل ا كتاب أ ب و ع ب ي د ة و ق ر أ ه فذرفت ع ي ن ا حزنا على خ ل ي ف ة رسول الله ثم حمد الله واسترجع اي قال الحمد لله إ ن ا لله و إ ن ا ا ي راجعون ثم رفع ر أ س ه إ ل ى حامل البريد وقال هل تعلم ما مضمون الكتاب قال لا يا, لا يا ابا ع ب ي د ة قال ولم يخبرك أ ح د عن مضمونه قال ل ا قال اذن لا تعلم ما في الكتاب قال له وهو صادق المؤمن اذا ق ا ل صدق واذا قيل له صدق لم يحلف يمينا لانه لم يستحلف وعلام تلك الذهب باشرك باليمين من اولا قال له لا خلاص ارني رجالا هذه نفسياتهم اليوم كتاب يوليك ا م ا ر ة الجوش ويعزل خالد و ا ل خ ل ي ف ة التي كان يؤيد ويدعم خالد قد مات وجاء الان من لا يؤيد خالد ما المانع من ان تعلن الخبر وتستلم مقاليد ا ل ق ي ا د ة يا ابا عبيده انهم رجال يبتغون وجه الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه لا يريدون شيئا اخر كتم امر ا ل ر س ا ل ة حتى اذا انتهت ا ل م ع ر ك ة بالنصر المظفر تقدم ابو عبيده امين الامم ا خ ا ل د و ه ن أ ه ب ا ل نصر ثم سلمه الكتاب قال يا ايها الامير هذا كتاب بريد ا ل م د ي ن ة من امير المؤمنين هز خالد الرسل أ امير المؤمنين لم نسمع بهذه ا ل ك ل م ة من قبل نعرف هذا بريد ا ل م د ي ن ة من خ ل ي ف ة رسول الله لماذا هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ج د ي د ة و ك أ ن ه اعطاه تطعيم ا للخبر بريد ا ل م د ي ن ة من امير المؤمنين حط خ ا ر د الكتاب و ق ر أ ه ثم بكى وقال رحم الله الصديق وايد الله عمر بن الخطاب و ن ف ع ا ل ا م ة بامرته اسمع ل و ا ل ط ا ع ة وضع الكتاب على ر أ س ه ب ش ه ا د ة الاف الجندي من المسلمين وضع الكتاب على ر أ س ه وقال اسمع ل و ا ل ط ا ع ة لامير المؤمنين ليعلم الناس لأنما أقاتل من أجل رب عمر لا من أجل من من منذ عمر عمر ا رب ي واستمر م أ ن جندي الجيش جيشك يا أمير الجيش في و ر ى إن الحسن شاء الله البلاء ا س و ت خالد ك أ ح س ن ما يكون الجندي ل أ ن ه أ ص ب ح جنديا مقاتلا فقط لا يحمل م س ؤ و ل ي ة غيره وزفت ا ل أ خ ب ا ر بالنصر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولا ب أ س أ ن أ ذ ك ر لكم م س أ ل ة ق م ة في الحديث اليوم انتبهوا اليها تماما ا ل س ن ة تقضي بعد انتهاء ا ل م ع ر ك ة م ب ا ش ر ة م ب ان ش ر ة يقوم القائد اي قائد الجيش بتخميس الغنائم فينحي الخمس لبيت مال المسلمين ثم يقسم ا ر ب ع ة الاخماس على الجند وله الحق ان يصطفي لنفسه شيئا ان اراد هكذا تقضي ا ل س ن ة أ ب و ع ب ي د ة يعلم بمضمون الكتاب منذ ا ل أ م س أ و ا ل أ م س ا ل أ و ل وبحكم الكتاب وصدور ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ي م ا ن ي ة من أ م ي ر المؤمنين ا ل أ و ل أ ب و عبيده هو القائد ومع ذلك كتم الخبر ولما انتهت ا ل م ع ر ك ة انتظر على خالد وهو القائد حتى ح م س الغنائم فاخرج خمسها الى بيت المال وقسم ا ر ب ع ة اخماسها فاخذ ابو عبيده ن ص ي ب كجندي مقاتل واصطفى خالد لنفسه ما شاء بحكم انه القائد وبعد ان تم هذا تماما اعطاه الكتاب لم ينتهز بلغتكم ولم يستهل وجود الكتاب و ا ل م ن ا س ب ة قبل قسم الغنائم حتى يكون هو القائد لم تكن الدنيا في اعينهم اطلاقا ولم يحسبوا لها حسابا بذلك نصرهم الله صدقوا الله وصدقهم صدقوا الله ما عاهدوا عليه اللهم ارزقنا اليوم رجلا صادقا يملك ا س ل ح ة تهدر ب أ ي د ي رجال المؤمنين تبطل, مشرك تبطل مشركين وساوس الشيطان وتغسل ا د م غ ة المتفرنجين من هذه ا ل ا م ة حتى تعود الينا كرامتنا آمين آمين. أدعوه بالإجابة. ملخصها ي امين ن انتم موقنون ادعوه ب ا ج ب ة م ل نقطتين هامتين تم عزل خالد ل ق ن ا ع ة الفاروق ان خالدا لسيفه ر ب ق ا اي لا يرحم مندفعا متوغلا في بلاد الحجم فخشي عليه وعلى ج م ا ع ة المؤمنين بهذا الاندفاع أ ن تضعف ح م ا ي ة ظهرهم فيطوقوا من ورائهم فلا يصل إ ل ي ه م مدد المسلمين هذه من ن ا ح ي ة و ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ر ى أ ن المسلمين قد اعجبوا بخالد ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول فما كسرت له قناه ولا نكست له ر ا ي ة لا في جاهليته ولا في إ س ب ا ت ه فكان المسلمون إ ذ ا علموا أ ن أ م ي ر الجيش خالد سارعوا بالانتداب إ ل ي ه فخشي أ م ي ر المؤمنين وهو الملهم المحدث كما أ ش ر ن ا في جمعتنا الماضيه ة خشي على المسلمين بخالد فاراد بخالد ل فيظن ان ا فأراد يعلموا ان ايما مؤمن تولى ق ي ا د ة جيش فصدق الله ونصر دينه نصره الله ص د ان ق قوله تعالى إ ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ف أ ح ب أ ن يعيش المسلمون هذه ا ل ت ج ر ب ة وخالد على قيد ا ل ح ي ا ة حتى لا تستر عزيمتهم عن الجهاد بعد استشهاد خالد أ و موته ولكن أ م ي ر المؤمنين كان قد سمع و ص ي ة الصديق وهو في حال الاحتضار وقد حضر المثنى الثيباني من ارض فارس ايضا او قل من ارض العراق تحت ظل فارس على الصحيح وطلب المدد من الصديق فكان اخر ما قاله الصديق قبل النزع الاخير يا عمر بعد ان ولاه الامر بالتوصيح يا عمر ان انا مت ي ليلا فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى و إ ن أ ن ا مت نهارا فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبه ة عن ا ل ج ا الله لا د في سبيل مصيبة تشغلنكم عن الجهاد في سبيل الله ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا, لا للتسلي ما أحوجنا إلى الأسوة الحسنة إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ا ل غ رجال الميامين ر لنا بهم ق د و ة قدوة للقاده ة قدوة قدوة للجند ل أ ل الهلم وللمتعلمين للعام والخاص رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه فعل الفاروق ب و ص ي ة الصديق وندب الناس للمثنى فخرج مع المثنى أ ر ب ع ة آ ل ا ف سبق وقلت لن أ ت ن ا و ل المعارك والفتوحات في عهد الصديق والفاروق ثم في عهد الراشدين كما هي في التاريخ لا ليس موضوع حديثنا من أرادها فليرجع إلى الكتب. إنما أقف معكم في محطات بأمس من、دروسها. كما هي المؤمنين هي نحن لنفسية أرادها أقف فليرجع دروسها الكتب الحاجة الاستفادة هي هي في إلى إلى قلت سقل أسود هي غسل ل أ ذ ه ا ن المسلمين من شوائب التاريخ فكتبنا التي تبرس ل أ ب ن ا ئ ن ا مسمومه ينبغي أ ن نعالج ع ق و ل أ ب ن ا ئ ن ا منها خرج المثنى ب أ ر ب ع ة الاف وجمع من بلاده مثلهم فكانوا ث م ا ن ي ة الاف فواجه الفرس عند موقعه اسمها موقعه الجسر بعد معارك ع د ة أ ض ر ب عنها صفحا م و ق ع ة الجسر لماذا؟ لنبين م ا ا ذ ل للناس أ ن ر أ ي الفاروق هو الذي كان سببا لعزل خالد عندما خرج المثنى من ا ل م د ي ن ة ب أ ر ب ع ة الاف لابد أ ن يكون على الجيش أ م ي ر فقال أ م ي ر المؤمنين عمر للمثنى يا مثنى أ ن ت أ م ي ر قومك في بلدك أ م ا أ ص ح ا ب النبي الذين خرجوا معك ف إ ن ي سامر أ عليهم أ م ي ر ا ونظر فيهم كان أ ج ل ه م و أ س ب ق ه م إ ل ى الانتداب سليط بن قيس صحابي جليل وكان في الجيش أ ب و عبيد مسعود الثقفي فنظر خالد في الرجلين وقال والله لا يمنعني أ ن أ ا م ر سليط إ ل ا أ ن ه سريع في القتال ذو اقدام والحرب لا تحتاج الى الاقدام و ا ل س ر ع ة انما تحتاج الى الفكر و ا ل ت ر ي س يا ابا عبيد انت امير الجيش ولكن اشرك اصحاب رسول الله معك في ا ل ر أ ي وخذ بمشورتهم ولا تتعجلن فوالذي نفسي بيده ما عزلت خالدا الا لتحجله وان نفرا من اصحاب رسول الله أ ح ب إ ل ي من خراج ا ل أ ر ض كلها اي لست متشوقا إ ل ى فتح البلاد و أ ن تاتيني خراجها إ ن م ا أ ن ا حريص على نشر دين الله و أ ن أ ح ا ف ظ على دماء المسلمين لرجل واحد من أ ص ح ا ب رسول الله أ ح ب إ ل ي من خراج ا ل أ ر ض كلها وودع الجيش على بركة الله وكانه و د ع على الجيش ب ر ة ل ل ه و ك أ كان ينظر في أ ف ق ا ل غ ل ب لذلك أ و ص ى أ ب ا عبيد مسعود ا ل ت ق ف ي مضى الجيش على ب ر ك ة الله وكانت وقعات كما قلت اتجاوزها وجئنا الى يوم الجسر ارسل الفرس لهذه ا ل م ع ر ك ة رجل من كبار قادتهم يقال له بامن ويلقب ب ا ل ح ا ج واعطوه رايه فارس فاذا قلنا رايه فارس رايه مميزه لا يعطوها لقائد الا اذا اعتبروه يوما من ايام فارس هذه الرايه من ذ ن و د النمور طولها س ت ة عشر ذراعا في س ت ة عشر ذراعا اخذها بهم ن وتوجه إ ل ى موقع الجسر ففصل بين الجيشين نهر هناك على د ف ة منه المسلمون وعلى ا ل د ف ة الاخرى رجال فارس فنادى بهمنا أمير, امير المسلمين أ ن ا وهو أ ب و عبيد مسعود الثقفي ق ا ل إ م ان أ ت ع ب ر و ا إ ل ي ن ا أ ولكن نعبر إ ي م ل أ ه لا ي م كتال ن ا ل ق على د ف ت ي ن ه فقال ت ه م ل م ي ك ن ب ا ل م د ف ع ي ة ولم ي ك ن ب ا ل ت ا ء ا ل ج و ي و ا ل ق ص و ل و ا ل ق ن ا ب ل ف ي و ف تتلاحم إ م ان أ ت ع ب ر و ا إ ل ي ن ا أ ولكن ن ع فقال فقال أ ب و ع ب ي د نحن نعبر إ ل ي ك م ف و ق ف إليه ك ب ا ر ا ل ص ح ا ب ة من م ح ض ر و ا ه ذ ا ا ل ي و م قالوا لا لا يا أ ب ا ب ي د إ ن ه ا ليست أ ر ض ن ارضنا إنها أ وهم أ ع ل م بسهلها ووعيها فلا نعبر إ ل ى أ ر ض نجهلها دعهم يعبرون إ ل ي ن ا قال لا يكونون أ ج ر ا على الموت منا إ ن ا رجال يحب الموت كما يحبون ا ل ح ي ا ة وما خرجنا إ ل ا ليحتلفوا